بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين ما فاجا حدا ان قمنا بن و لا يسمعون فيها لغذا ولا كذابا كزاء من ركبك عطاء Rakıssamalat ve alıvma bine mer. Rahman layemlikuna min kibda. تَكََلَّمُوا إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَانَ صَوْتًا يَوْمَ يَحْقُقُ مَن شَاءَ كَانَ قَوْلُهُ إِلَّا رُوحٌ إِنَّا أَنزَرْنَاكُمْ عَزَابًا قَلِيدًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدْمَتْ يَدَاهُ وَيَقُونُ الْكَافِرُنَا لَيْ تَنْتَنْ on the